والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطعوا في الميزان أَلَّا تَطُغُوا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانِ وَالْأَرْضَ وَضَوَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبِّ حبذو العصر والوحي فان فبأي آلاء ربكما تكذبان خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَنَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ فَبِأَيِّ أَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ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 وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها ثان ويبقى وجه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 يا معشر الجن والانس إن استطعتم أن تنفدوا من أقطار السماوات والأرض فانفدوا لا تنفدون إلا بسلطان فَبِأَيِّ أَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ يُرْسَلُ عَلَيْكُمْ أَشُوَاضٌ مِّنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَنَا تَنْتَصِرُونَ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 فبأي آلاء ربكما تكذبان في يومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان يغرف المجرمون بسيماهم فيأخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون يطوفون بينها وبين حميم آم آل فبأي آلاء ربكما تكذبا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّكِ زَنَّتَانِ فَبِأَيِّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ دَوَاتَ أَفْنَانِ فبأي آلاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ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 متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهم وقاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جانون فبأي, فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرج، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل جزاء الأحسان إلا الأحسان فبأي آلاء؟ ربكما تكذبان انا دونكما فبأي, فباي الاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكرة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبا فيهن خيرات حساب. فبأي آل ربكما ما تكذبان حور نقصونات في الخيام فبأي آل تكذبان لم يطمثن إنس قبلهم ولا جن فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضرا وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام